بسم الله الرحمن الرحيم. نو والقلم وما يستورون ما أنت بنعمة ربك بمجنون أجرًا غير وإنك لعلى خلق عظيم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 سَنَسِمُ عَلَى الْخُرْطُمِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا وَلَا يَسْتَثْنُونَ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 فَنَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَمْسَتُم عَلَمْ أَقُل لَكُمْ لَوْلا تَسْبَحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ قالوا يا ويلنا إن كنا طاغين عسى اخيره اكبر لو كانوا يعلن كذلك العذاب ولعذاب الاخره أكبر لو كان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 لما سلهم ان بذلك زعيم ام لهم شركاء فلياتوا بشركائهم ان كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود